Book 2 Gjështë të djetë Sittun Në bank Fi l-bank Fi l-bank Do të hëtë një logaritë bankarë Uridu anë aftëha hësabën Urid anë aftëh He staben. Urdoroni pasaporton time. Huna jawaz safari. Huna jawaz safari. Kjo është adresa ime. Wa hada unwani. Wa hada unwani. Adduat te depositoj lek në llogarin time. Uridu ida'a nuqud fi hisabi.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 Në doa të thujë një të shekë u dhëtimi. Uridu anë asrifë shekën siyahë janë. Uridu anë asrifë shekën siyahë janë. Së të lërtë janë tarifët? Kamë qëmëtë rësumë? Kamë qëmëtë rësumë? Këtë të firmaës? Ajna jënë bëgjë anë uëqëa? Ajna jëjbë anë uëqëa? فورس ني ترانسفير غا جرمانيا انتظروا حواله من المانيا انتظر حواله من المانيا ورتروني نومر نيلوغاريس هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي اكن بريتوليكت هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود دوات سي كتو ليك اريد ان اصرف هذه النقود اريد ان اصرف هذه النقود مدهن دولار امريكان احتاج لدولارات امريكيه احتاج لدولارات امريكيه مين ليك تو واغلا يلوتم من فضلك اعطني اوراقا نقديه صغيره من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره اكاكوتو نونيو بانكومات هل يوجد هنا صراف الي هل يوجد هنا صراف الي سلك منتترهقش كم المبلغ الذي يمكن سحبه Kam al mablagh alladhi yumkin sahbuhu? Shf kartash kredit i mund te perdoresh? Ayu bitaqat i'timan allati yumkin ist'maluha? Ay bitaqat i'timan allati yumkin ist'maluha? Per te pa librin dhe tekstet, vizitoni www.boo kë, du, pik, dë, e